أم اتخذ من ما يخلق بناته وأصفاتهم بالبنين وإذا بشّر أحدٌ بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كريم أو مي ينشأ في الحيلية وهو في الخصام غير مبين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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم قتدو قال أولو جئتكم بأهدا ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لدعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرف وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وما يعيش عن ذكر الرحمن قيد له شيطان فه وله قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَسَلْقَرِينِ وَلَيْم 119. فإنفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 110. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين 111. فإما نذهبن بك منهم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 لا هي أكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكِنْ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عذو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 هل ينظرون ظرّون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخ الاو يومئذ بعضهم لبعض نعدون إلا المتقين.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 وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون